ذكر الدرجة الأولى والدرجة الثانية من درجتي الإيمان بالقدر والثانية درجة المشيئة والخلق قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ماجوس هذه الأمة عمّة القدرية أكثرهم فإنهم يكذبون بهذه الدرجة أي بدرجة المشيئة والخلق ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه مشيئة ولا خلق ويقولون الأمر أنف وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر وأبو لك واللالكائي وابن أبي عاصم عن حذيفة رضي الله عنه وعن الصحابة الأجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر وخرجه الآجري في الشريعة والطبراني في الأوسط وصححه الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه في السنة لابن أبي عاصم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لأن المجوس يقولون إن للحوادث خالقين خالقا للخير وخالقا للشر فخالق الخير بزعمهم هو النور وخالق الشر عندهم هو الظلم فالقدرية يشبهون هؤلاء المجوس, يشبهون هؤلاء المجوس من وجه لأنهم يقولون إن الحوادث نوعان حوادث من فعل الله فهذه خلق الله وحوادث من فعل العباد فهذه للعباد استقلالا وليس لله تعالى فيها خلق قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات وهؤلاء يقابلون الأولين فإنهم الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله في قوله وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ما جوس هذه الأمة يقابل هؤلاء القوم الذين يغلون من أهل الإثبات حتى سلب العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها يغلو في هذه الدرجة من القدر وهي درجة المشيئة والخلق قوم من أهل الإثبات إثبات القدر وهؤلاء هم الجبرية حيث إنهم سلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا إنه مجبر على عمله لأنه مكتوب عليه ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها قوله يخرجون معطوفة على قوله يغلو ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله وأحكامه أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة فهو يفعل ويحكم لمجرد المشيء ولأنهم لا يستطيعون أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الإرادة ولهذا فعندهم أنه يثيب المطيع وإن كان مجبرا على الفعل ويعاقب العاصي وإن كان مجبرا على الفعل لمخض المشيئة لأنه يريد أن يفعل ذلك لأنهم لا يستطيعون لتنوع الخلق باختلاف أصنافه لا يستطيعون نفي المشيئة عن الله تبارك وتعالى فهم مجبرون على إثمات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى ولكن ينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الحكمة فلا يجعلون وراء خلق الله تبارك وتعالى ولا وراء فعل الله تبارك وتعالى حكمة ولا مصلحة ويقولون إنما يفعل ما يفعل لمحض المشيئة بلا حكمة لأنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الحكم من المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود ولا الذم على مذموم لأنه بغير اختياره قال وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاء إذا أنكرت عليه المنكر ولمته على ما يقع فيه من العصيان فإنه يقول هذا ما قدره الله عليه أتعترض على الله فإن ما كتبه الله رب العالمين علي بد أن أفعله فيأتي بهذا الاعتراض السمج البارد وهو التعليل بالقدر ويأتي بذكر القدر عند المعصية وإنما يذكر القدر عند المصيبة وأما عند المعصية فالواجب المبادرة بالتوبة والإنابة والأوبة والعودة إلى الله رب العالم فيقول كل شيء مكتوب والمكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين فيقول أتلوم نني على أن أتيت بما قدر الله أنا طائع لله فيحتج بالقدر على معاصي الله ويقول أنا عبد مسير ثم يحتج أيضا بحديث تحاد آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى اصطفائك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى قالها ثلاثة هذا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا التحاج بين آدم وموسى عليه السلام وعند أحمد فحجه آدم وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة في أن آدم غلب موسى بالحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم فحجه آدم قال فهذا آدم لما اعترض عليه موسى احتج عليه بالقدر، وآدم نبي، وموسى رسول فسكت موسى فلماذا تحتج أنت عليه يقول لك هذا الذي يحتج بالقدر على المعصي يأتي بدليل يأتي بهذا الحديث المتفق على صحته حديث التحاج بين آدم وموسى، ويقول لك إن آدم عليه السلام قال لموسى لما لامه أنت موسى اصطفائك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقد احتج بالقدر فيقول حينئذ هذا صريح في أن آدم غلب موسى بالحجه كما أخبر رسول الله وهو قد احتج على موسى بالقدر وآدم نبي وموسى رسول فسكت موسى فلماذا تحتج علي الجواب على حديث آدم أما على رأي القدرية فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا توجب اليقين قالوا إذا عرضت العقل وجب أن ترد وبناء على ذلك قالوا هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به هذا على مذهب القدرية فأن هذا لا يصح عندهم حجة لأنهم لا يعتبرون بأحاديث الأحاد يقولون إنها لا تجيب اليقين وإذا عارضت العقل وجب أن ترد لا تدري عقل من يعني ترد إذا عارضت العقل عقل من العقول ولا ربما تجد فارا من البيمارستان من وراء الأسواق يحتج عليك بعقله فماذا تقول يعني ما هو الحد الأدنى الذي ينبغي أن يحاكم إليه العقل حتى يصير عقلا معتمدا يمكن أن يكون له رأي وأن يكون له قول أما الجبرية فقالوا إن هذا هو الدليل ودلالته حق ولا يلام العبد على ما عليه أما أهل السنة وهم أشعد طوائف الأمة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن آدم عليه السلام فعل الذنب وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة لكنه تاب من الذنب وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه وتائب من الذنب كما لا ذنب له ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحب أولي العزم من الرسل لا يمكن أن يأتي منه وهو في مقامه الذي أقامه الله رب العالمين فيه من القرب والعلم أن يلوم أباه وأن يأتي منه شيء من ذلك بمنام على ما تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آده على أن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام فكيف يلومه موسى وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصير وإنما على المصيبة التي هي من قدر الله وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبريل ولذلك لما فهم آدم عليه السلام من مراجعة موسى له في هذا الأمر أنه يريد أو يلوم على المصيبة ذكر القدر والقدر يذكر عند المصيب فإذا وقع الإنسان في ذنب من الذنوب لا يذكر القدر يقول هذا قدره الله عليه وكذا ولكن يحسن أن يذكر القدر إذا تاب من ذلك الذنب وأقلع وصار إلى الطاعة وأصبح في حدها فإذا ذكر له أحد أو لامه أحد على ذلك الذنب الذي كان لو ذكر القدر فلا شيء، وإنما عند الذنب لا يذكر القدر. يعني إذا تورط الإنسان في المعصية فرجعه أحد أو أنكر عليه منكر، لا يقول هذا قدر قدره الله عليه، لأنه يحتج حينئذ على المعصية بالقدر، وهذا لا يجوز وإنما يذكر القدر عندما يأتي الذنب ثم يقلع عنه ويتوب منه ويصير في حد الطاعة لله رب العالمين ويعزم على أن يعود نادما ثم إذا ما ذكر له الذنب لو ذكر القدر خلاشا ويذكر القدر عند المصيبة إذا وقعت المصيبة ذكر القدر هذا قدره الله رب العالمين وقضاه هذا بأمره وتقديره تبارك وتعالى عند وقوع المصيب، فالحديث ليس فيه حجة للجبرية نقبله ولا ننكره كما فعل قدري يقول هو حديث آحاد وإذا ما عارض العقل وجب أن يرد لأنه حديث آحاد فلا ننكره وإنما نقبله ونصدق به ولكننا لا نحتج به على المعصية كما فعل الجبريل وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى وقال الإنسان إذا فعل المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة منها فلا بأس به وهو الذي ذكرته ومعناه أنك لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منها وقلت هذا بقضاء الله وقدره وأستغفر الله وأتوب إليك وما أشبه ذلك فأنه لا حرج عليك في هذا فآدم احفد بالقدر بعد أن تاب من الذنب وهذا لا شك أنه وجه حسن لكن يبعده هذا كلام الشارع الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى يورد هذا الاستبعاد على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله قال لكن يبعده أن موسى لا يمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها. والإمام ابن القيم رحمه الله يذكر هذا الجواب أن آدم عليه السلام إنما قال ما قال في ذكر القدر بعد أن تاب الله رب العالمين عليه وهداه واجتباه فالإمام يقول رحمه الله ذكر ذلك حين إذ لا حرج على الإنسان فيه ولكن يقول الشيخ الشارح رحمه الله هذا وجه الحسر لكن يبعد أن موسى لم يمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها لأن اللوم في البد لم يكن متوجها للمعصية لأنه لا يمكن أن يتصور أن يأتي لوم من موسى عليه السلام وهو كليم الله هو من قول من الرسل وكما وصفه أبوه آدم فيما وصف من خلال قبل أن يرد عليه محتجا بالقدر لا يمكن أن يلوم أباه على ذنب وقع فيه وتاب منه وتاب الله عليه وهداه وجتباه ثم ينوم عليه فهذا هو الذي يقوله الشيخ الشارح لكن. يبعده أن يبعد هذا الوجه الحزن أن موسى لا يمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منه قال ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين طرق عليا وفاطمة رضي الله عنهما ليلة فقال ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صلى الله عليه وسلم هذا أخرجه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال الشيخ الشارح معترضاً وعندي أن في هذا الاستدلال بهذا الحديث نظر لأن علي رضي الله عنه احتج بالقدر بنومه والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر لأن فعله لا ينسب إليه ولهذا قال الله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشماء فنسب التقليب إليه مع أنهم هم الذين يتقلبون لكن لما كان بغير إرادة منهم لم يضفه إليه ولنا أن نقول والله المستعان وعندنا أن في هذا الاستدلال نظرة لأن عليا لم يستدل ولم يعترض بذكر القدر في حال النوم كما فهم الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وقاسه على أصحاب الكهف وهم نوة وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه مستيقظ وليس بنائم وإلا فكيف يخاطبه نائما وكيف يرد عليه نائما قال له ولفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما ألا تصليان يعني قوما تصليان فقال له يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا ولم يطر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فاعترض الشيخ الشارح رحمه الله على العلامة الإيمان ابن القيم رحمه الله تعالى وقال إن علي رضي الله عنه احتج بالقدر بنومه كان مستيقظا لا نائمة وإلا فكيف اعترض وهو يؤمر بأن يقوم بأنه نائم وإنما قال إن أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا فهذا شيء وما فهمه الشيخ الشارح رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وأحسن مثوبته وأجزل عطيته وأنزله والمصنفة شيخ الإسلام وإيانا الفردوس الأعلى من الجنة إنه على كل شيء قدير فهم هذا الفهم ثم كما يقولون في الاستعارة أتى بالترشيح لا بالتجريد فأتى يسوق على ما فهمه دليلا أتى يسوق دليلا على ما فهمه وليس كذلك فيبقى الأمر على ما هو عليه واعتراض من قيمه أو وما أورده ابن القيم رحمه الله تبارك تعالى من هذا الوجه حسن جدا بفضل الله تعالى الوجه الأول في الجواب عن حديث آدم وموسى وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن قيمية هو الصوار فإذا لا حجة للجبري بهذا الحديث ولا المعصات الذين يعتدون بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر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 قالوا ذلك احتجاجا بالقدر على المعصية فقال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم يعني كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر حتى ذاقوا بأسنا وهذا يدل على أن حجتهم باطلة وإلا ما عنقبهم وما أذاقهم البأس إذ لو كانت حجتهم مقبولة ما ذاقوا بأس الله فهذا دليل سمعي نقلي من الكتاب العزيز ودليل سمعي آخر قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر حجة ما بطلت بإرسال الرسل وذلك لأن القدر لا يبطل بإرسال الرسل بل هو باطل يعني ما كانت هذه الحجة إلا حجة قائمة لا ضاحبة ولا احتجوا بها وقبلت حجتهم ولكن لما جاء الرسل واحتجوا بذلك يعني احتجوا بالقدر على ما هم عليه من المعاصي صارت حجتهم ضاحبة فإذا هي غير مخلولة إذا قال قائل يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعل جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكي فهنا قال الله تعالى ولو شاء الله ما أشرك قال فنقول إن قول الإنسان عن الكفار ولو شاء الله ما أشركوا قول صحيح وجائز لكن قول المشرك نفسه لو شاء الله ما أشرتنا يريد أن يحتج بالقدر على المعصية قول باطل والله عز وجل إنما قال لرسوله هكذا تسليه الله وبيانا أنما وقع فهو بمشيئة الله يعني لا تأنت أن تقول لو شاء الله تبارك على ما كفر الكافر فهذا صحيح وجائز ولكن قول هذا الكافر يقرر الاحتجاج بالقدر على المعصية أنه لو شاء الله ما كفر فهذا احتجاج بالقدر على المعصية فهذا لا يقبل منه وأما الدليل العقلي على بطوان احتجاج العاصي بالقدر على معصية الله أن نقول له ما الذي عالمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه يعني أنت تعصي الله تبارك وتعالى فيما تقول هذا كان مقدرا عليك قبل أن تعصيه هل تعلم هذا القدر أنت لا تعلمه إلا بعد أن تقع فيه إلا بعد أن تفعله فإذا فعلته تقول هذا مقدر علي، فتحتج بالقدر يقول الشيخ ما الذي علمت بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه فنحن جميعا لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن يقع أما قبل أن يقع فلا ندري ماذا يراد بنا فنقول العاص. هل عندك علم قبل أن تقع في المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ فيقول لا، فنقول إذن لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتأخذ بطاعة الله؟ فلماذا لم تقدر الأخ؟ يعني هو يأتي بالمعصية ثم يحتج بالقدر السابق، فيقول لها هل كنت تعلم؟ يقول لا، فيقول لا فلماذا لم تقدرها طاعة وتأتي بالطاعة؟ فهذه كهذه؟ يعني جهلك بالطاعة والمعصية قدرا قبل أن يقع منك ذلك كونا واقع في الحالتين في الطاعة وفي المعصية فيقال له هذا فنقول له إذا لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتأتي بها فالباب أمامك مفتوح يعني الاحتمالات متساوية وأنت ترجح بغير مرجح والترجيح بغير مرجح لا يجوز يعني أنت ترجح جانب المعصية على جانب الطاعة وهذا وهذا سواء في أنك لا تعلمه قبل أن يقع منك ثم بعد أن تفعل المعصية تحتج بالقدر السابق فيقال لك قبل أن يقع منك هذا الفعل لم تكن تعلم وأن يكون طاعة وأن يكون معصية هذا وهذا على التساوي فأنت ترجح الآن بغير مرد وهذا لا يقبل منك فيقال له الباب أمامك مفتوح فلماذا لم تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك لأنك لا تعلم ما قدر لك واحتجاج الإنسان بحجة على أمر فعل قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج بار لأن الحجة لا بد أن تكون طريقا يمشي به الإنسان إذ إن الدليل يتقدم المدلول الدليل يتقدم المدلول تكون الحجة السابقة على هذا الفعل الذي تفعل وأنت الآن عكست ففعل ثم ذهبت تحتاج فلا يقبل منك ويقال له أيضا ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين فحدهما طريق معبد آمن وثاني طريق صعب مقوف ألست تسلك الآمن؟ سأقول بلى فيقال له إذا لماذا تسلك في عبادتك الطريق المخوف المحفوف بالأخطار وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله تبارك وتعالى بالأمن لمن سلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأم وهم مهتدون فلماذا تدع الأمن وتذهب إلى المخافة وهذه حجة واضحة ويقال له لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين إحداهما بالمرتبة العالية والثانية بالمرتبة الشفلة فأيهما تريد بلا شك سيريد المرتبة العالية وهذا يدل على أنه يأخذ بالأكمل في أمور دنياه فلماذا لا يأخذ بالأكمل في أمور دينه وهل هذا إلا تناقض من؟ وبهذا يتبين أنه لا وجه أبداً لاحتجاج العاصي بالقدر على معصية الله تعالى لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله مع قوله تعالى أدخل الجنة بما كنتم تعملون الباء المثبتة في الآية بما كنتم تعملون هي باء السببية لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة لا يحصل إلا بها إذ المسبب وجوده بوجود سببه وأما المنفي في الحديث فهي باء الثمنية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله يعني عملك لن يكون ثمنا ولا جزاء لدخول الجنة فهذا هو الذي نفي فالمنفي هنا باء الثمنية والمثبت في الآية باء السببية تدخل الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب عملكم وأما في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله يعني بثمن عمله لم يكون العمل ثمنا ولا جزاء ولا قدرا لدخول الجنة فالمنفي سوى المثبت فلا تخد يعني ياتي بعض أهل الزيف ليلبس عليه يقول القرآن يقول ونبيكم يقول هذا الحديث ما تقول فيه تقول ثابت صحيح يقول وطع التعارض بين الحديث والآل وينتفش منتفقا كالبالون معلوم أن البالون إذا انتفق يحتاج إبرة فيصير كأنه لا شيء والأمر يا سيد الباء التي قد عينك سبب الفلاح لحكمة الفرقان وأظن باء أنك قد غرقت في ذاك الحديث أتى به الشيخان لم يدخل الجنات أصلا كاذح بالسعي منه ولو على الأجفان والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها عن الرحمن لكن بالإثبات والتسبيب والباء التي للنفي للأثمان والفرق بينهما ففرق ظاهر يدريه ذو حظ من العرفان فباء السببية وباعوا الثمن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ذكر تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر ففرر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى من شرحه وتعليقه على هذا المبحث الكبير ثم خلص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى فصل في الإيمان فقال رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول عمل وهذا الفصل من أهم الفصول والزيغ فيه كبير وأدى إلى تحزيب كثير من المسلمين طرائف وأحزاب وهلكوا بسبب عدم الفهم لهذا الأصف عند أهل السنة والجماعة وهو أن الدين والإيمان قول وعمل من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل الدين في اللغة الذل والانقياد دناهم كما دانوا وهو ما يدان به الإنسان أو يدين به ما يدان به أو يدين به فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء ففي قوله تعالى ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فالمراد بالدين في هذه الآية الجزاء. ثم ما أدراك ما يوم الدين وفي قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا تتقربون به إليه فيطلق على العمل كما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا فهاهنا يطلق الدين على العمل الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى ويطلق على الجزاء ثم ما أدراك ما يوم الدين ويقال كما تدين تدان يعني كما تعمل تجازا والمراد بالدين في كلام المؤلف رحمه الله تعالى العمل وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق وقد اعترض الشيخ الشارح على ما ذهب إليه أهل اللغة أو جمهرتهم من أن الإيمان هو التصديق في مطلع شرحه لعقيدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي نحن بصددها. ثم عاد ذلك قال ولكن في هذا نظر يعني فيما قاله أهل اللغة أو جمهورتهم قال لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها معلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه فتقول مثلا صدقته ولا تقول آمنت بل تقول آمنت به وآمنت له يعني هو يريد أن يقول لو كانت هذه بمعنى هذا حذو القذة بالقذة فمعنى ذلك أنها تكون متعدية بنفسه ولكن هنا تتعد بالحرف فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعد إلا بحرف الجر وهو الذي يلزم فاعله ولا يتعد إلى مفعول به المتعدي يتعدى فاعله إلى مفعول به قد يكون واحدا وقد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة مفاعل فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت فإن آمنت فدل على طمأنينة بخضره أكثر من صدقت هذا حق من حيث المعنى ما تقول في قوله فإنا آمنت فدل على طمأنينة آمنت هذه جملة فعلية تدخل عليها إن ودخلت إن على آمنت ولا يريد هنا الجملة الفعلية ويريد اللفظة ولهذا فلو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود بعد أن فرغ من الاعتراف وبيان وجهه خلص إلى ما يريد رحمه الله تعالى قال ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار يعني لا بالتصديق لكان أجود فنقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا بالتصديق فتقول أقر به كما تقول آمن به وأقر له كما تقول آمن له فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به الإقرار بالشيء عن تصديق به يريد ماذا رحمه الله يريد أن يقول إن الإيمان يتضمن معنا زائدا على مجرد التصديق وهذا حق الذي سيصير معناه إلى الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإدعان للأحكام فهذا هو الإيمان ما الإيمان؟ الإيمان ستجد في كتب تقرير العقائد. أنه التصديق. قل لا بل هو مع معنى زائد على التصديق. لو قلت هو الإقرار والإقرار يستلزم التصديق ولا فيه معنى زائد. فسوف يصير معنى الإيمان متضمنا معنى زائدا على مجرد التصديق ويكون الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم. الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. فيدخل فيه العمل لأنه إذا قل والإذعان للأحكام لا يكون محض التصديق لأنه إذا وقفت عند حدود التصديق فإنه قد لا يستلزم الإذعان للأحكام ولكن يكون المعنى كما ترى دقيقا رحمه الله رحمة الواسعة فيكون الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام قال رحمه الله في الشرع قال المؤلف قوله عمل يعني الإيمان قال وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوال الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان قول القلب واللسان وللقلب قولة نعم الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وله عمل عنه أي القال فجعل المؤلف للقلب قولا وعمل وجعل لللسان قولا وعمل أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق وأما عمله فحركاته وليست هي النط بل النطق ناشئ عن حركة اللسان سلم من الخرس فإذا قول اللسان وعمل قول اللسان واضح النطق أن ينطق بلا إله إلا الله العمل حركات اللسان وليس في النطق بل النطق ناشئ عنه وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه وأما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته مثل الإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف، العمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. القول قسمان، والعمل قسمان أيضاً. القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمات الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى قول القلب واللسان فالقول قولان أو قسمان قول القلب ما قول القلب؟ اعتقاده وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام هذا واضح العمل قسمان أيضا عمل القلب وعمل الجوارح عمل الجوارح أي الأعضاء واضح والصلاة والحج والجهاد وأما عمل القلب فهو نية وإخلاص حركة القلب التي يحبها الله ويحبها رسوله محبة القلب إرادته الجازمة وكراهية الشر مع العزم الأكيد على تركه دليل عمل القلب قول الله تبارك وتعالى ولا تترضى الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه وقوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله فهذا عمل القلب إنما نطعمكم لوجه الله وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نول هذا عمل القلب إنما الأعمال بالنيات فهذا عمل القلب قوله قول القلب اعترافه وتصديقه وأما عمله فهو تحركه وإرادته نيته الإخلاص في العمل فهذا عمل قلب التوكل الرجاء المحبة الخوف ليس عمل القلب مجرد طمأنينة في القلب ولا مجرد اعتراف القلب وتصديق القلب هذا قوله وأما عمله فنيته نية القلب والدليل كما ترى ولا تطرد الذين يَرْيُونَ ربهم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يريدون وجهه يريدون وجهه إنما الأعمال بالنيات وكذلك إنما نطعمكم لوجه الله هذا عمل القلب بإرادته بنيته عمل الجوارح واضح ركوع وسجود عمل الجوارح واضح ركوع وشجود وقيام وقعود فعمل الجوارح إيمانا شرعا يكون عمل الجوارح إيمانا شرعا لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان لماذا يأتي بهذا على مقتضى النية التي هي عمل القلب لأنه مؤمن فهذا إيمان لأنه إنما يأتي منه هذا على مقتضى الإيمان فإذا قال القائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجار. هذا مضيق فالتفت وانتبه عصمت الله وعصمني من الزيد. ستجدها ها هنا المرجئة والفوارد والمعتازلة والكرامية والكلابية سيتخلوه من هنا. من هنا يدخلون فأغلق عليهم الباب وأحكم الريتاج بمعرفة عقيدة أهل السن إن فعل أغلقت الباب وأحكمت الريتاج وانتهى الأمر سيقول أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء فأن هناك من سيقول العمل غير داف وقول القلب آك وإيمانه كإيمان جبريل كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم واليمل لا يتضاضى ولا يزيد ولا ينقص مرجئه سترى قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآت والقدر خيره وشره هذا قول القلب أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي الحديث الذي مر وهو عند مسلم رحمه الله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر هذا قول القلب اعتراف القلب وتصديقه بهذا عمل القلب واللسان والجوارح دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح والحياء عمل قلبي وهو انكسار يصيب الإنسان ويأتريه عند وجود ما يستلزم الحياة فتبين بهذا أن الإيمان أشمل هذه الأشياء كلها شرعا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل قول اللسان وعمله ودخل عمل الجوارح أيضا عمل القلب هو الحياء المفكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا وكذلك يمكن أن تقول من الأدلة حديث نعمان بن بشير في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقض طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجع يزد وينقص وهو قول ونية ونية وعمل الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارع وهو يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات ويتفاضل أهله فيه ويتفاضل أهله فيه لتفارق المرجئة ولتوافق الكتاب والسنة لأنهم يقولون إن الإيمان لا يتفاضل والذي لا يحكم عليه بالكفر إيمانه كإيمان جبريل بل كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا يقولون ساء ما يقولون ويدل لذلك أيضا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم في أن الإيمان يشمل هذه المذكورات قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال المفسرون أي صلاةكم يعني إلى بيت المقدس قبل تحويل القبل، فسم الله تعالى الصلاة إيماناً، وما كان الله يضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، مع أن الصلاة عمل الجوارح وعمل القلب وقول اللسان، فدل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم على أن الإيمان وهذه الأمور المذكورات وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وهو عند أهل السنة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة وأما المرجئة فعندهم أن اعتقاد القلب وأن نطق اللسان هذا هو الإيمان، وأما العمل فغير داخل في الإيمان أصلاً عندهم عند المرجع، فالرجل يزني ويلسرق إيمانه إيمانه كإيمان جبريل، ويبغي في الأرض ويعيث فيها الفساد وإيمانه كإيمان جبريل، لأن عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اعتقاد القلب ونطق اللسان، هؤلاء من المرجع تلك الطائفة الرديئة. التي تتلاعب بالدين هذا التلاعب وعند الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب يعني لا يتعدى اللسان وزعموا أن المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنون على الحقيقة وزعموا أن الكفر بالله وجحوده وإنكاره باللسان وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشديد الكرامي أتباع محمد ابن كرام السجستاني طوائف وفرق جماعات حتى إن من هذه الجماعات جماعة فرقة يقال لها الشيطانية أتباع رجل يقال له شيطان الطاق شيطان الطا فرقة أو جماعة الشيطانية ولا يخف عليك أن كل فرقة تكفر عموم المسلمين سواء فبالله عليك لا يكون في الأرض ممن يعبد الحق جل وعلا ويتبع النبي إلا الشيطانية يعقل هذا عند الجبرية أن الإيمان هو الاعتراف بالقلب أي هو مجرد المعرفة في القلب عند الجبري عند المعتزلة أن اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوار، هذا ما يقول أهل السنة فما الفارق بين المعتزلة وأهل السنة الفرق بينهم أن المعتزل يقولون إن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية وينخلد في النار عندهم وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان لا يخلد في النار إذا دخلها فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما سيأتي إن شاء الله فالذي مر ذكره هو مذهب أهل السنة الجماعة احفظه واجعله منك دائما على ذكر فإنما ظل من ظل في هذا الباب بسبب عدم إحكامه لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم احفظ تعرف عقيدة أهل السنة حتى لا تزير لك وجهة وحتى لا فزل لك قدم إن شاء الله شمول الإيمان لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله يزيد وينقص خالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان الطائفة الأولى المرجعة يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم لأنه إقرار القلب الناس فيه سواء فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعص الله تعالى آناء الليل والنهار عندهم ما دامت معصيته لا تفرجه من الدين فإيمانه ثابت مكين قال عندهم أنه لو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر واعتدي على الناس ورجلا آخر متقيا لله بعيدا عن هذه الأشياء كلها لكان عند المرجاء في الإيمان والرجاء سواء كل منهما لا يعذب لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان ليس هذا من اعتقاد أهل السنة بل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند أهل السنة كما مر ذكر ذلك وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة كما ها هنا في الواسطية واضح جدا ومن أصول أهل السنة والجماع أن الدين والإيمان قول وعمل ثم فسر رحمه الله وقال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فهذا اعتقاد اهل السنة ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان عند اهل السنة الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان هذا هو الايمان المرجئه أخرجوا العمل من مسمى الإيمان الإيمان عندهم تصديق القلب ولكي نعرف تصديق القلب لابد من نطق اللسان فإذا صدق بالقلب ونطق باللسان صار مؤمنا كامل الإيمان لأن الإقرار بالقلب لا يتفاضل الناس فيه فعندهم أن الذي يشرب الخمر ويزني ويأكل أموال الناس بالباطل كالذي يبيت لربه ساجدا قائما ويصبح لربه صائما هذا كهذا في أصل الإيمان هذا مؤمن وهذا مؤمن المهم أن لا يتفع. يعني أن لا يجحد هذه طائفة الطائفة الثانية الخوارج والمؤكز قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها شرط في بقائه فمن فعل معصية من الكبائب خرج من الإيمان لكن الخوارج يقولون إنه كافر وأما المعتزل فقولون في منزلة بين المنزلتين فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر بل نقول هذا كلام المعتزل خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر يعني صار صائعا خرج من الإيمان ولم يدخل في قائد ذاتي قالوا صار في منزلة بين منزلتين صار في منزلة بين منزلتين هذه أقوال الناس في الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله إلا من نعمة لو قدرتموها قدره والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية